Qol hal ya istewil ladin yaglemun ve ladin la yaglemun. Inna ma yetezkar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 مِن دُونِهِ قُل إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون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 لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ فَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ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 قرآن عربی غیر ذی عج ال علهم يتقون ضرب اللهم سل الرجل فيه شركاء متشاكسون ورجل سلم Alhamdulillah, bal ekrthumla yaglun. Inne k meyet ve يوم القيامة عند ربكم تختصمون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْلٌ لِلْكَافِرِينَ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لَهُمَّا يَشَاءُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ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 ولأ إن سألتهم خَلَقَ خلق السماوات والأرض لا يقولن الله قل أف رأيتم أن تدعون من دون الله, إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو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 فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب نقيم Fman ıhteda nefsi, vman ızlı f inna ma yızlu alayha, vma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 وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ قُل لَّئِن لَّمْ تَطَّرِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أنت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 كم من قبل أي أتياكم العذاب بوتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فرط. في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هدني لك كنت من المتقين.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 ve ışık ettiğe arzu binur Rabbı ha ve vüza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 سلام عليكم طبتم خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر